Słuchaj, to nie jest możliwe. Słyszę, nie chcesz lekceważyć. Dziecko, to jest dziecko. Dziecko, to jest dziecko. Dziecko, ja czuję. Abyś się... Zmierzam o sobie. Ale له... كل <تصفيق> اسمع <تصفيق>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 لتيه دموع عشوق تذوب لها المشاعر والقلوب احل بذلك الغض الشفيف مصاب منه يا احتار مصاب لا تطيق له فكيف وذلك الغصن الرطيم يقلب في وجوه القوم طرفا عسى يبرقا يبرق اين امك? <childrenival> فأين <صف> اين امك? اين امك? اين امك? اين امك? اين امك؟ اي على الجهاد على الجهاد يا أهل المرؤات حتى ما المضاج وتنهمر المدامع وتهانون شر إهانة فتحوطلون وتغمضون عيونكم وكأنها رمية من غير رامي ولكن يا حسرة على أهل المرؤات دخلت على المرؤة وهي تبكي فقلت علامه تحب الفتاه فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا وبعد هذا العار قولي لي يا امتي متى تنفضين غبار الذل متى تكسرين قيود الخنوع متى تنزعين اغلال العبوديه ثم متى تسردين جياد العز يا امتي عار تردد اننا أبناء من ساد الانام وكانوا والقدس غارقة يمزقها الأساء ويعيد رجع انينها الجولان حتى ما ينخر في عزاء من الهواء وتذيبنا الآهات والأحزان كان له قلب عبد الله لا تظن أن الحساب سيكون يسيئ ستسأل, ستسأل عن القليل والكثير ستسأل, ستسأل عن الصغير والكبير ستسأل عن العمر بما أفنيتك ستسأل, ستسأل, ستسأل, ستسأل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا آخر لهدمت صوامع وذيع وصلوات ومساجد يذكر, اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يا ربي, يا ربي أمتي أمتي, أمتي umati umati umati al habib alladhi lam ysa'al 'ala shiddat ومن اين هم من سنته ولاء المسلمين وبراءهم من دماء من هذا الشلال النازف من دماء السوريين السنيين الاحرار اين ولاء المسلمين اين براءهم طرسانة عسكرية ضخمة تحصد الاخضر واليابس قصف مدفعي مركز على بيوت الامنين على اذن دير الزور حمص حمال مدير عاده الصابره المكتسب مدير الكلب عليهم استسال الكلب عليهم وأظهر بطشه وقوته وتحدى المدنيين العزل بل وصل فيه الكب ووصل في بواسطه طاغطيه لم يكتفي بتحدي المدنيين بل تحدى الله جل وعلا ينقل عنه مقربوه قوله أن الأخاه يقول إن أبي قد أخذ الحكم في سورية بالقوة ولن يستطيع واحد أن ينزع من الحكم بالقوة ولو كان الخالق ذاته تعالى الله عما يقول علوا كبيره أين أين المسلمون أين احفاد الصحابه الكرام ينطلق فيؤدب الرجل على سوء معتقده وعلى سوء ادبه وعلى سوء فجروه على دماء المسلمين الناس أيها المسلمون أدركتهم عشر الخمسة وهم صابرون محتسبون يقدمون جمعه تكلها جمعه حتى جاءت جمعه سموها جمعة صمتكم يقتلونه صمتكم يقتلنا يا عرب صمتكم يقتلنا يا مسلمون تكلم العرب بعد آمد ويا ليتهم ما نطقوا يا ليتهم ما نطقوا لم تتجاوز عباراتهم حدود الشجب والاستنكار وشلال الدم لا زال ينزف لا يوقف نزفه أحد كل أعراضي لا زال مستمرا لا يوقف زحف واحد وسلب الأموال نزال ممتدا لا يوقف امتداده أحد لا يوقف تهتكون أعراض النساء ويسلبون أموال المسلمين ويقتلون الشيوخ الركع والاطفال الرضع ويسلبون أموالهم يحرقون الشباب جذرون ايها الحبة وانظروا يا الفضائيات جدكم ملقاة في الشوارع أرارهم من الدماء المسلمون، عظامه، وأعضاء المسلمين، فأين أين المسلمون؟ أين أين المسلمون يا أحبابنا طفل صغير لم يتجاوز العاشرة من عمره محمود الخطيب قتلوه تدون بماذا قتلوه يا مسلمون قتلوه حرقا بالسجائر حتى مات الولد خوفا مات الولد خوفا أحد الشهداء نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا يكتب في غرفة الثلاجة في غرفة الثلاجة الموت يكتب الغرفة في دماء يكتب انهم وضعوني هنا حيا. حتى تركوه. تركوه حتى مات. فاين المسلمون عجز عربي واسلامي وطواطن غربي فاضح. طواطن غربي فاضح. الولد اوباما. اوباما. الولد اوباما. لما دارت راح الاحداث في مصر خرج الرجل كل يوم تصيح خرج الرجل قال ينبغي أن تجري عجلات التغيير الآن يقولون ماذا تقصد الآن يقول ناوز الان يعني الان الآن يعني الآن ان في سوريا يغضون الطرف تدرون لماذا يا مسلمين لماذا يا مسلمون تدرون لماذا لان الغرب الكافر لم يجد بعده كلبا او فمن هذا الكلب يحمي حدود سوريا لم يجد بعده كلبا كهذا الكلب يحمي حدود سوريا الرجل قائد الممانع قائد الممانع على البطل الثلغم خافت الصهيل والله لما خرج بشار يستطلع حدود اسرائيل بطل الممانعه وهو الله اكبر خائن للدين واللوقت. اكبر خائن تحرك الدبابات تقصف المدنيين وهذه الدبابات يا علج هلا كانت اليهود والنصارى والجولان لا زالت ترزح تحت نير الاحتلال ما أطلقت الدبابات رصاصة واحدة يا مسلمون الروافض تكاثف روافض ايران والعراق من نور المالكي وروافض حزب الله الشيطاني يمدون النظام السوري يمدونه بالمال والعتاد والرجال فأين المسلمون يا احبابنا لا ننتظر الله النبي عن الناتو بطولات في بلاد المسلمين الأصل أن تتحرك دبابات المسلمين لطرد هذا الطاغية والقضاء عليه ثم طوبى والله للشام طوبى والله للشام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام. طوبى للشام. قلنا يا رسول الله فيما ذات قال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام الله جل وعلا سيتم نوره ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون <تضح> نسال الله جل وعلا نسال الله جل وعلا ان يحقن دماء المسلمين في سوريا اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا اللهم اعينهم على الصيام والقيام واسقاط النظام اللهم اعينهم على الصيام والقيام واسقاط النظام اللهم معنهم على الصيام والقيام واسقاط النظام اللهم ارنا في بشار يوما اسودا كيوم عاد وثمود وكيه يوم بدر والاحزاب وكيه يوم بدر والاحزاب اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك اللهم انه قد اظهر بطشه وقوته على المدنيين هناك ارنا فيه عجائب قدرتك اللهم احصي عدده واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم قطع نسلهم اللهم قطع نسلهم اللهم فرغ جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم لا تبقي منهم ولا تذر اللهم احفظ إخواننا في الصومال اللهم ارد عنهم هذا الكرب يا رب العالمين اللهم ارد عنهم هذا الكرب يا رب العالمين وإلى كل عين ودمعة رقراقة صادقة إلى كل مقهور وإن تباعدت بنا به الديار إلى كل مراقب لأحداث الشامعا كثب خشيه ان يتسلل الياس الى قلوبكم ولتعلموا ان نصر الله جل وعلا قاب قوسين او ادنى وحتى تثبت قلوب الموحدين في كل زمان وحتى تبقى قضيه اخوانكم حاضره في نفوسكم تنالون رضا ربكم بموالاتكم لهم وبدعائكم لهم وبنصره قضيتهم نقول بالله مستعينين والله والله والله لتنصرن سوريا رغم أنفك يا اسد والله تنصرن سوريا, سوريا رغم, رغم أنفك يا ايران والله تنصرن سوريا رغم أنفكم يا ايران بعد اليوم ان تواجه ملايين القلوب لا للسنة والجماعة التي امتلت عليها غضباً مقاتل من الحرس الثوري الإيراني دخلوا سوريا لماذا؟ سيحررون الجولان أليسوا خط المقاومة والممانعة؟ سنة العمليات الاستشهادية سنة جدكم عمر اضرب الراسه فإنما الشيطان يسكنها يا ابناء الشام حثاله البغي صالت فين عهد الحواسم نسوا بانكم وباتل تزودون دود القشاع نسوا ان اجدادكم وطئت بالخيل عرش الاعاجم مثالة البغي صالت فاين عهد الحواسم ناسوا بأن أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الاعاجم بالخيل عرش الأعاج كالبغاد رسول أهل الروافض يقتلون أهلنا في سوريا جاؤوا بالروافض خزايا على الفضائيات ليجلوا للسد جمال السنه والجماعة حقيقة المؤامرة وليثبتوا للعالم كله وليثبتوا للروافض في أسقاع الأرض وليثبتوا للعالم كله أن نساء الشام ان حرائر الشام نعقم عقمن بعده ان ينجبن رجالا كخالده وابي والقعقاع وقعقاع وان رايه الفاروق لن تهزمها رايه ابي لؤلؤه المجوسي بحال وان الفروج التي نظرت نفسها للتمتع والمتعه لا يمكن بحال ان تنجب أبطال واجوا ابناء عائشة في النزال ولن يستوي الطرفان من أي وجه مكان فنحن قد قبلنا دخول المعركة معك ومع قطيع أغنامك ولكن بشرطين اثنين لا بد أن تقوم بهما ولا أخالك تفعل الشرط الاول ان أنت ومن معك وقفة رجل واحد تستردون فيها أسلحتكم التي ذئتموها للصريبيين وأنتم أذلة صاغرين يوم طلب عليكم شروطه وقام بإهانتكم في عقر داركم ووطئت أقدام جنوده الصحن الحيدري المزعوم والشرط الثاني أن لا يخرج في جيشك لقتالنا إلا من عرف والده والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والحمد لله رب العالمين هذا بعض ربنا الذي لا يتخلف. فوارب السماء والارض انه لحق مثلما أنكم تنطقون فوارب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون إنه لحق لأن الله جل وعلا قال كتب الله لأغلبننا الرسل إنه, لأغلب انه لحق لأن الله جل وعلا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوا عبادي الصالحون فاغزوهم كما يغزونكم صلوا عليهم كما يصنون عليكم نالوا منهم كما ينالون منكم ولستم سواء ولستم سواء قتلاكم بإذن الله في الجنة وقتلاهم في النار وبالسلمهاد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون أقوله والله لتنصر تنصلا النسورية رغم أنفك يا أسد والله لا تنصلا رغم أنفك يا أسد يا أهل السنة الشام الشام الشام, الشام. سلام عليكم أيها الحب الطال سلام عليكم أيها المجاهدون الأن يرون بمعروف أن هون يرون سلام عليكم أيها المضطهدون المطهرون المعذبون المختلون سلام عليكم يا اهلنا وإخواننا وشقائنا سلام عليكم وأنتم تلقمون الباغي الضالي والخائر الضالي دروس في مقاومته ومقاومة ظلمه وفساده وخيانته ورضوظه بالاستكبار العالمي وتخليه عن الجولان سلام عليكم وأنتم كالجبال الشامخة والرواس الراسخه يصب عليكم النكال الأنوال وأنتم صامدون كلما سقط بيكم شهيد تقدم للشهادة مئات الغير وكلما أسرة منكم أسير تقدم للتضحية مئات الغير سلام عليكم يا أسول الإسلام والعروبه في كل شبر من سوريا خلاب من صبا برد أرق ودمع لا يكفك يا لمشك ومعذره اليراعة والقوافي جلال الرزق عن وصف يدق وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق سلام عليكم أيها الأبطال الصمدين وأنتم تقدمون القدوة وتشرحون لأمتكم العربية والإسلامية دروسا في التضحيه والثبات ومقارعة الظلم كيف لا وأنتم ابناء شام الرباط والجهاد والاستشهاد شام خالد بن الوليد وأبي عبيده بن الجراح رضي الله عنهما والأوزاعي ونور الدين البزنكي وصلاح الدين الأيوبي وابن تيمية وعز الدين القسام ومروان حديد رحمهم لنستي دمشق للإسلام ضئراً ومرضعه الأبوة لا تعقب صلاح الدين تاجك لم يجمل ولم يوسم بازين منه حرقه سلام على الاشاوس الشجعان والاحرار الأشراف في درعه وجسر الشغور ومعرة النعمان وبنياس وحمص وحماه البطوله والاستشهاد سلام عليكم حيث كنتم في كل شبر من شام الرباط والجهاد تتصدون بصدوركم العاريه بقذائف الدبابات وطلقات المدفعيه والحوامات بليل في والمنايا وراء سمائه خطف وصعق إذا عصف الحديد حمر أفق على جنباته وسود أفق سلي مرضى عزيزك بعد وحن أبين فؤاده والصخر فرق إذا ما جاءه الله حق يقول عصابة خرج وشق قولوا له بل أنت زعيم عصابة المجرمين وسليم الخائنين وكبير المفسدين ورئيس الجلادين وشريك أمريكا في الحرب على الاسلام باسم الكهان وحارس حدود إسرائيل قولوا له لقد مضى عهد الذلال وولى زمن الخداع وانتهى حكم النصوص قولوا له لقد كسرنا قيود الخوف وحطمنا سجل التخارب وان أحرار سوريا ومجاهديها قرروا ان يعيشوا اعزاء او يموتوا شهداء بلادهم مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قومهم ليبقوا وقفتم بين موت او حياه فان رمتم نعيم الدهر فاشقوا ومن يسقي ويشرب بالمنايا اذا الاحرار لم يسقوا ويسقوا ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يبني الحقوق ولا يحقوا ففي القتلى لاجيال الحياه في الاسرى فدا لهم وعدتوا وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة مدخل يا حرار الشام ومجاهديها أحسب أنكم لا تنطلي عليكم مكايد, الاستعمار مكايد الاستكبار العالمي وحير الصليبية الجديدة فأمريكا التي تعاونت مع بشار الأسد طوال عهده تزعم اليوم أنها تقف معكم لما رأته وقد مادت به الأرض من زلزال غضبتكم وبعد أن نكبت في تونس ومصر بفقد اثنين من أكبر عملائها تسعى واشنطن اليوم لأن تقيم مكان الأسد الذي حرس حدود الكيان الصهيوني بإخلاص نظاما آخر يبدد ثورتكم وجهادكم في حكم يدبر أمريكا ويرعى مصالح إسرائيل ويمنح الأمة بعضا من الحريات قل لكتعاة المحسنين وظنونهم بالغرب ماذا في السراب لماذا لا تغري انكم مخالف يطور الممالك بادعاء الصالح والله لو حسر القناع لرعكم قبر معد لكم وخنجر ذابح من كل مصاص الدماء منوم يدعى بانقذ امه من مهل السنة والجماعة في سوريا من ابناء الشام يجلون للناس ثلاث حقائق اي جلاء واليوم لن ينطق الا سوري لن ينطق احد اليوم لن يتكلم احد دماء السوريين اليوم والله ابلغ بيان <تصفيق> شد الحيل وارفع رأسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل ذمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري يابا شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل ذمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري Nissuri الله أكبر beaucoup يا سوري الله اكبر يا سوري يا سوري دم الله اكبر الهي الله اكبر لن يوقف زحف شامنا للنور علجل ولا فجار دم بدم هدم بهدم يوم بيوم عقد القرار الا لصبر في الجهاد واننا اننا لصبر في الجهاد واننا يوم الكريهة كلنا أحرار سألوا التاريخ عن جهادنا سألوا التاريخ عن شامنا تأتيكم من شذا سطور الأخبار هنا يرموك. هنا أجنادين هنا أجداد نصار هنا أبو بكر هنا أبو بكر هنا عمر هنا أبناء عائشه الأخيار ليوز عواد قد قد ضاقت بهم الدار فيدعي يترك ارضنا أرضنا ويا كسرى خلي شامنا وإلا فالنار ولئن جمعتنا بكم ساح الوغى فشرب دمائكم سنختار وستعلمون حين لقائنا العز لنا ولغيرنا العار هل يستوي يا قومنا هل يستوي يا قومنا من يقول يا رب يا قهار ومن خر وسافل خر للنعل مقبلا يقول ربي يا بشار لا يستوون فيا ابناء الشام طوبى لكم جمعوا قواكم شدوا من اجل بعضكم راغبوا خروج من الشطاطي عن هذا النظام اساقوا للعباد سيالي الشهيد طالع اسمعني دبلادي الله حري بتنادي الله طلابك يا شاع أحفاد ابن الوليد طلابك يا شهادي أحفاد ابن الوليد تحشب كل الكتائب أخرج جذار الصور مهما تزيد المصايب وتلعبنا بالموت عاهدنا ما ملي الله لو تسبح الملايين الله على الجنة رايحين نشرنا الهادي على الجنة رايحين بشرى النبي الهادين شفنا مرضى النفوس افترك عليك وتبوس مؤيد بالفلوس خاين او من مندر على رنكوس الله اعلن بدنا ندوس الله على راس المجوس يا خاين بلادي على راس المجوس يا خاين بلادي اعلان انتهاء رجع نريد دوس على هامة أديال الخناباء بائع الزور ولا تبقي يهودا سمها إن شت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا فمن فرفتم الأمتا إلى فوارق المشرق والمغرب يستبيحون بيضتها ويسمونها سوء العذاب ويذبحون خيرة ابنائها المجاهدين ويستولون على خيراتها هكذا كان سلفنا الصالح يغار أحدهم على أمته أين التضحيات يا علماء الأمة أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله أين أنتم من سفيان الثوري ذلك العالم الرباني الذي قال والله إني لأرى الأمر يجب علي أن أتكلم فيه فلا أستطيع فأبول لدما ذاك سفيان قال دما عندما خلصت نفسه لله ولم ينبعها شيء من الدنيا قال دما عندما ماذج دمه وخالط أنفاسه حب هذا الدين أما بلغكم يا علماء أن يونس ابن عبيد رحمه الله نظر إلى قدميه عند موته فبكى فقيل ما يبكيك يا أبا عبد الله قال قدماي لم تغبر في سبيل الله عز وجل لم تغبر قدماه يوم كان الجهاد فرض كفاية وقام به جماعة سقط عن الآخرين فماذا لو كان الجهاد فرض عين ترى لو كان ابن عبيد في زماننا ماذا تظنون أنه قائل والله لكان لسان حاله فيا جبال تلف الأحجار ويا سماء القري مهلا وغسلين ويا كواكب آل الرجم فانطلقي ما انت ان أنت لم ترمي الشياطين لقد حل بالأمة ما حل من ويلات ونكبات وتعطيل لشريعة رب الأرض والسماوات يوم تخاذل علماء الأمة عن التضحيه في سبيل هذا الدين يوم أن ضعفت جدوة الجهاد في صدورهم تتخلف عن الركب، يوم غاب عن أذهانهم أن الأمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بدماء العلماء وأن التضحية بدمائهم هو نتاج طبيعي للعرف النبوي الذي ورثوه في صدورهم ورحم الله بن حزي يوم أن قال مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضري وألزم اطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة سارت فأول نافري لالقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والذقاء في البواكري كفاحاً, كفاحا مع الكفار في حومة وغاء وأكرم موت من فتا قتل كافري فيا رب فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر ذلك ابن حزم، وأنهم بابن حزم أما أنتم يا علماءنا فقد هادنتم الطواغيث وأسلمتم البلاد والعباد لليهود والصليبيين وأدنابهم من حكامنا المرتدين يوم أن سكتتم عن جرائمهم وجبنتم عن الصدع بالحق في وجوههم وعدلتم عن حمل رايه الجهاد والتوحيد التي كلفكم الله بها يوم أن قتلتم الغيرة والحمية على دين الله في قلوب الشباب ومنعتموهم من النفير إلى ساحات الوغى ليذودوا عن حياض هذا الدين ففرغت ساحات الوغى من الأسود إلا من رحم الله فلا تكاد تجد عالما بيننا يستفتى يا عباد الله لا تكاد تجد عالما بيننا يستفتى ولا طالبا به يقتدا ولا قائدا ربانيا يقود من البحر لقد خذلتمونا في أحلك الظروف وأسلمتمونا إلى عدونا هذا النظام سيعني يعني قسم ظهر المشروع الصفوي في المنطقة وتكسير أدواته ليس في لبنان فقط بل حتى في العراق نفسها وبالتالي سيكون يعني هناك مواجهة حقيقة في العراق في في في مراحل لاحقة بعد انتصار الثورة السورية ستكون هناك مواجهات لاحقة مع هذا يعني هذه الكتلة الطائفية الصفوية المجرمة التي تحكم العراق الآن وتهيمن على مقدراته لأن الإيرانيين عندها سينظرون إلى أن ال ال الساحة الوحيدة التي بقيت بيدهم. ساحة العراق وبالتالي سيضعون كل ثقة لهم بالعراق لذلك المعركة بعد سوريا ستكون قطعا في العراق ولكن العراق يبقى يعني وضعه في المقاومة في الجهاد يعني يعني على الأقل يعني حيا ووو وستعطي الثورة السورية دعما هائلا جدا للمجاهدين في العراق إن شاء الله قادما في مواجهة المشروع الأمريكي والمشروع الصفوي في ذات الساحة. نعم يعني وأنا أجلس مع إذا حصل هذا الشيء في سوريا أعتقد بأن الجمهورية الإيرانية سوف تفقد قاعدة أساسية لعملها في العالم العربي وسينعكس هذا الأمر حتى على الحالة اللبنانية المشروع الإيراني مشروع واسع ومشروع عالمي ومشروع الآن ينشط حتى في غواتيمالا وفي التشيلي وفي البرازيل فما بالك في المياه الدافئة للخليج والجزيرة العربية الطموح الايراني طموح اكبر بكثير من القوة الايرانية ولذلك ينبغي على المسؤول في الجمهورية الايرانيه الوعي لهذه الفجوة بين القوة الايرانيه وبين الطموح الإيراني الذي يحتاج إلى قوة أكثر بكثير